ثم يوم القيامة يخذِهم ويقول أين شركائ الذين كنتم تشاوون بهم؟ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم وسوء على الكافرين الذين تتوافهم الملائكة ظالمين فأتهم فَالقَوْسَ سَلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها بلى بئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة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 فأطابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون